يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي اعوان شيطان مريض الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم إنا أحببنا صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصلاق الحب وأعماقه فهبنا يوم الفضع الأكبر لأي منهم فإنك تعلم أن ما أحببناهم إلا فيك يا أحمد رحمين نتر أولا قصو الأصحاب والأصحاب زيد بن سونه ثينا ورا اصحاب صبي چون بو هيو هاف كول زيد بن سونه كينو چي هيو يستمعون الى حديث حبر من عظماء احوارهم حيث اعنا كنوك ان الى جيندرقو يهود يزول وديو علم جيسوكا يقال له ابن حيبان ابن حيبان اون جيندان ابولو وكان ابن حيبان هذا ابن حيبانوك ان قد وفد عليهم من ديار الشام شام مالدسا جيند هزو اراو es aniyat ki hamuk anila Madina al-Dehda asku cheze. Zaid bunu soylatitsa, bu sanile he alim chesuqa ay juhud azu alim chesuqa qasqa jindir gu ilmukha. Shay gorusun he ibn Hayaban Abu هيجو هو قانيلا ثورثا تتقيمر والله هارو انت ثورث لكنه كان وهو يسغي اليه يصائل نفسه عن الأسباب التي جالت هذه الحفر اليهودي يهجري بلاد الجنات المعروشات وظلال الوارفات والمياه المتدافقة كينن بوغنيق ابن سله تصا هند بقول صلى شاي هادي نقوديه و ها عالم شي بيشولك ابشين جبو جبشيك اب هيكال جرو جبسيد او فما ان انتهى ابن هيبان من كلامه هو ابن او كلام كرية كرية ابن هيبان او عليم شي رسول يقول او عليم شي رسول كلام دعوت تعيثون تعرب زمانها ذا زيد بن سعلتي سبيدي خان لا وسيس والله الحبر الجليل لقد نزلت في ديارنا سهلا وستلقى بنا اهلا واكدي عليم شي من جدر جد ارلوث گمونوک اینن ولكن هنا بوگونی کہ ملت حوارک علی ان تترك دیار الشام شهد الاندوث الشام مطرح تر ا الاتی تكسرو كتبنا من الحديث عن اعتدال هوائها هوائها ايني تت اخات العمر ب شونب الشام مطرح بتسون اسو هوای اسو کیاسو کی بتسون هذو هنا كما يسدكم عن دينكم من حقوقو <تصفيق> تصنگوري شو قردلا دوي لو قروا يا هناني دوي هني دين نثب دين سيبيت ايت ايزي ميشاي حبول تصنگوريش لو قروا فقال الحبر والله ان ديار شام لكما وصفتها واكثر مما وشفت ها ابد شمتورت <متحدث> قديلا والله غيله دوت بي تاغو غيله شينغي هو ينو غيله هيخي هو ينو غيله هواغي بصدابو غيله حبيزه بهولغي بوغيله هيدوت في سرالز في ونحن فيها آمنون المطمئنون جدي هندي لشت سنجي عقاقي تولب هجيللا وانما اخرجني منها ترقب ظهور النبي الاطل زمانه وان الاوانه جهنس وقنيل هب عربا زجانسن وقني ووك <تصفيق> اوركس عليه الصلاه والسلام صد خدو جنسده خدو چي هبون هو قني زمان شوم كنتي كان وجعلت بلد تكون هذه مكان هجرته هو اوركسو هجره حبله بعد بوغيله مجر حبغورد هيدينج هزال يواش انله فقال زيد بن سلهه اتاني به به ذلك النبي العربي الذي نجده في كتبنا ونبشر به ابناءنا هو اوركشتل نتت اخذت اجدد وتوليو اي ثوره اجيل اجي قانونيو نيتشا نيتل هيمونا روخيلغي بيچونيو هيو اورا گاسو قالهو نيشتل مونچو نوگيو هيشتل مون مديني اول دواء قراو فقال ما عنيت الا هو ابن هيابانه اولو هو غرني جندغي راكمو گچيل خا اي والله شنو غير اواركه شما يلبيتينه اواركه ص صفات ازو بيتينه ويذكر ما يتحلى به من علامات النبوه هيدو اواركه علامه ازو جده جهود از ذا بيتينه ويحد اليهود على اتباعه هو عالم شياسا هي سزلوم الكينو جهود اوكا هي تاخذ ان كل نيتين اون شيغورسون نيتز نيتس strength ens calment, vis qu'est Allah peixotattrica aeÖ a la minha esclatura em c�e booster. Com a gente que diz que في Hospitales et resource lots vies 전� Aí el cad entrou deste le croquem, mae, la gentIVa Campa II, vies que i sailing d'an ganz aloro la que léquina Beiabana ma laivadita as hi ha oteen et que atva Abanna a Ya hut azu alim ki Umar zaman baqi gun khanele fa ma ata qabla an yatahaqqa hulmuhu he khanele jindir go meshat ubaylad sebi jindir go anishat ubaylad sebi shi anish al esu go he he awarak asta hadu ju yi cinnatut eu يحدث ايضا علماء لم يمد غير قليل لم يمد غير قليل على وفاهه ابن هيبان هو ابن هيبان عمي زمان عيكو حتى اطفقت الاخبار تهترى ستحدث خبر الرجل بايبي هذه للمدينه ال محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم زاهر سن الابن وتزايد اطاعه يوما بعد يوم هو اورق استخضر اصحابي جيب جي جي قولس كني بوكن ابون وصبرهم على اذا في سبيله هدين جوه الاسحاب زاب صحاب لهوك صبرو جين الله حسن لك كون هر شاعو جدي تقولوا العقوبه حيستون له الى طول فها زيد بن سونه يذكر قومه من اليهود سين زيد بن سونه تي باي بخينا جند القوم اليهود يزا وقو ابن هيبان شادينن هيقي بما كان يحدثوهم به ابن هيبان ويدعوه الا تقص خبر هذا النبي هيدينغو ابن هي او ابن سنهتي ابو لبغو هود ازدار اتليس اوراكاسو خبره الحقته تخديلا شكلن اوكوالي كلما الحق بهم اذا او نالوهم بشر هيدينغو نجه سهل عربه شقي جددلا يا هي عربه عقوبه جت لبغوني هذا مشايد حولوني a l'afiqa yahulduhum ala mubadarat ileyhi i l'imani bihi. Si n'hi heysa, juhud azda abulibugu, n'teta avaraga sta imant hedila, shaykh hodila, nil t'serekkezi kolila, nil t'humat eo chi ho avaraga suki, t'serekkezi bihularin. Lakinna zaydan lam yalqa min qavmihi l'yahuda illa i'irradu vassad. Si n'hi n'hi hagu negi zaydubnu او اورق است دانیچوا ثانی لهستا هندرو قاومودسن شاي شايگورن هزو سيدل هرک اجاني ساموگه راچيگهتول هيقتاطول سيدل قابو الذي اخذ نجمه شاي شايگورن اورق عليه الصلاه والسلام زيت اون اويت اون اخلورفن اينو اينك وطافق دعواته تتالق اورق سوت درنات اخلت بخوني هذا تترك امعش هذا هجو اذيه او ورق عليه صلوات الله وسلامه وطيبا ثم جاءت الايام تضم صراعا والاحادث ولا حديث تترتب سينق يقوق يخق انبي خانله سوهاق يناق تسد حد انبي خانله فاذا بقوافل المؤمنين المهاجرين من المكة تنزل في يثرب على الرحب والصاعد ف مؤمز وز هجرة بص ووز قبي أ بابي خانلة مدين يض تزخد وإذا بالبشائر التقمر مدينة بأنرسول الصوات الله وصل عليه قاد قاد إليها مع الصفيه وخليله أبيبات في السدديثي خبر ب بابي خلة روخنا الخبرة اورق عليه صلا وصلهه تق صدق أ بم صدق مدين الض جرها ووج وخرج الناس زرافات ووحدانا لإستقال النبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم وصاحبه سنجي رقاني لعداما أنصادكم قوقوكم صوتكم باتيباتي قوقاكم أورق عليه <تصحة> صلاة وسلاماته السلسل أصحاب أبو بكر هذا قد نجوذي اليهود غم على غمن من يهود يهودية سوجي للقواليثي يقعد جيقي للقواليثي باج أن الله وشححنا صدورهم حدا على حد لكن زيد بن سونه كان له شأن اخر زيد لا هي شي خبر زيد بن سونه تس ابو هذا القادم محمد بن عبد الله اشدت املي واعمق جنس لاصق امر خلقه كومبوك انيلا هذا خبر الگز اخو مبوك انيلا فلم تبقى لديه علامات من علامات نبوه عوارك تياتوا علامات ازو هب توراة انجيلات مطلوبه جينت ساكسو كرشيك ون تومك انيلا كننه هو عوارك السود عليها سلامتو جينت بي كومبوك انيلا بعد ان تحررينوا وعطالتوا النظر إليه إلا اسناتين إن كوشو شج الهب عوارك السود خيزيخا هب عوارك تياتوا علامات العين اتقول انلا ابي ياغوبق انلا اتسبس انه يسبق حلمه جهله اي اوراك عليه الصلاه والسلام جهل السيندوت سبس هو كيدو رحمه كل انلا سنبا قنال اوراك عليه الصلاه والسلام حلمه ان لكل حنلا اي لا تزيده شده الجهل عليه الا سماحه وليونه هي ان سيما قراوچي و گوناني گي اورك عليه صلوات و سلام اسلهم چياستي گول خيرگي رحمتي تماخي گون بچ اونار انيله هرشي هيقي گو خارك سن هيقي گو علامه اورك ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من الحجرات ومعه علي ابن ابي طالب الله وجهه سقوت اورق و فنوچ اني ليجندر و رقوسان سلاخ علي رجل من البوداثي اي اورغا سقوت و چني لچوتشي اي عحل عربيا و وقف الى جانبه راكبا راحلته هو وقال اورغا سقلوقت ايوتچون جندر چوت يا رسول الله يا الله رسول ان لي جماعه في قريه بني yendinden qabaç ünü cemaat u gəlir so fulanı rus utat qədə xəlu fi l-islam heli islam oldu raqan ilə kinan yinzə qızda abı bu qalilər in asramu afadallahu alayhi min xeyrin min xeyrihi nucə islam bo sanani كنا نقول كي هل اسلام الغراج انلا اسلام الغراج انمر الله حسى جنس ابو مقراص عكس انلا راق بوه انلا راق راق بي خنلا زحمتي بي وأنا صادل قد يا رسول الله يغشم ونو خيا الله رسول ان يخرجوا من الإسلام تماما في غيره كما دخلوه تماما فيه اسلام الله او ان قرأت <تصفيق> او ان قرأت فا ان رأيت ان ترسل إليهم بشيئم تغيثوهم بهي فعلت تدبخاني ديلا هزي سوش ابني يوت بيزي هزي كوميقابيزي هبيد الغرين النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي ابن أبي طالب ناظراتا يسألوه بها عما لديه من المال تنجي أوراق عليه الصلاة والسلام ينير والله يا هارون والله يا علي اصحاب السخاء الله تي ابيكم خربله هيله شنج علي اصحاب السن الاوراق <تصفيق> الرساله لما لم يبقى لدي مما جاءنا شيء يا رسول الله حين تقلدن الخوارقين ابن قال زيد بن سويله هب زمانه زيد ullanila va qul toshingizda abunila ya muhammad tavjigi hiyot atong jigimon fundech islom bosunech avara gasta imon gitun hawijibojunech yindirgo keyna ko alamatlar ikiz an avara gasta singi has abulugo ya muhammadila hallaka anta bi'ani tamram ma'lumun ila ajalim mahtut bikaza va kaza min almay dus bechilistila jin diye jigim ارسل ليستويه توسل خادجي دي كمشتا كريست لي حدا نسين كي قال ورك اس علي الصلاه والسلام نعم اويله دليلا من هماني من من الذهب ونقودي من مسجد البقانيلا ودفعتها لرسول الله الله عليه وسلم فاعطاها الرجل سنجي جيت فكوني لا اواراغا سقي اواراغا صل على صلاه وسلام غو هرونجونو قرچياسق قونيلا سنجي ابونيلا اغيث جماعهك بهذا المال واعدل بينهم هذا تونكم كه بيديلد دور جماعهتي دوروسو بوгел نوت سبيتيا سوتسا دي تو سيكي فلاما باقيا على حلول الاجل يومان او ثلاثه ايام Haq, yede sa awara gasulgun Habumbuk ara qoti, o şimdi chamasta kezze heq qat az şez qat anelik. İgoş tagoy şelqo. Şinge awara gi aleyhi salat ve selam. Hesta sadak Ebubakar gi Ömer gi edin gobusubabi gi ra qadila şuca nazab buqış musulman chi asu. Falamma qad salatun heza yezaz bu hak kibal hado. Awara aleyhi فأتايته وأخذت بمجاميع قميصه ورداءه شينغي اورغاست اسكواچون اورغاسو غوردي كون هدين دند انصران ينت اورغاست اونيلا شينغي قس قوالهون قات سيدا كوتكي هغون وقلت الله. يا محمد الا تقضيني حقي جين الحق شاينق بيت كولارين ابون فوالله ما عرفتم بني عبد المطلب الا مماطلين في اداء الحقوق والله نور عبد المتالب الحمال نجد لجن نكينر كو ثاله لكيلا نو ناسويه شيك ادمه هيكثي نجد سناخ بيت اور ادمه نوروك انثي لا اعلم الناس بسوء اتباعكم جيوا كلا بالشن وج الحق ثاله تشي نجر خوش ثم نظرت الى من حوله ها برعك ابون سينه اورك استصور نو تشاز فإذا عين عمر بن خطابا تدور ران في وجهه عمر أصحابه سبير الخنل وقاني لك إياه باري رماني بباسره وقال تنجي جنق توله عمر از ابو نلا اتا قولو دووص لا عوارغست صلى الله عليه و سلاف جندا عبو لشت جند جو وطاس به ما آروا دووص ابو لشت لوك جن بيكو لشت عوارغسي اي عوارغا سوريت إل كوي والذي نفسي بيده لولا ما احذر من تفويت فرصه ايماني عليك والله دي لخاجين الناس خدوج والله حق دي لخا دو يشدو تسازي بوك ايمان تو قص بو تشبور ان انا لا لا ضربت بسيف في راسك هجت لا دور هب تشط خا رسول الله الله عليه وسلم حين حقا سينبا سيدات أجيلر قرده كنانانيكي أوراق <تصفيق> عليه الصلاة والسلام واللهان لغسقه في سكونن وطوءده عدو ويشان حرينغو ثم التفت إلى عماري وقال تنجي عماريك واللهون أولا يا عمار وا عمار دلخاء لقد كنتو أنه هو أحواج إلى غير هذا منك والله دلخل دوداسان جيوك دلخل ههوك دلخل هبوت سابولي جلدس باقيال حاجات روكانيلا سود أوراق حاجاتوكي سُنْدَوَچي حَجَة تُگِ چِگِ اَوَراگَسَ أَوِلَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ وَسَلَامٌ فَلَقَطْتَانَ عَلَيْكَ أَنْتَ تَأْمُرُنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ تُدْسُدُ لِعُمَر جِنْدَ أَبِسْقُلَانِي لَهُ بِتْشِگُو تُيُدُخْتُورُ مَا سُدْس نَاتِگِي بِچِينَا وَرَگِين وَأَنْتَ تَأْمُرُهُ بِحُسْنِ التَّلَبِي تُدْفُسْتَاگِي أَبِسْقُلَانِ الْعُمَر لِ هَاد نَقْبُ السَّنِين أَبُن أَلَب هَوُل جُدْتِس يجب أن يكون أبنى الأوراق <تصفيق> صغيره يا عمر فأعطيه حقه أدل عمر واشنهوكم هسو حق يتلقى الهسوكي وزيده عشرين الساعة من التمرين جزاء ما روحته هسو كليب شماستك الساحل يتلقى الهلد أجيب قوغو صح يتلقى الهلد شايقورو ندود حين قد رأسوكي حين فاسا كانت ناس الحمار عمر اسحب في عدوي شانيله ثم ذهب بي جيوغا شانيله واعطاني حق جندير حق طونلا جندير كل عس شاماستخ وزادني 20 ساعا من التمر قوقوجيكيط اديتونلا قوبوسا فقلت ابن سونهت ابي لوغو ما لي من حق في هذه زياده يا جندير حق رله طقو قوبصح هاز جندير قوريله فقال عمر صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر تيها لك جزاء ما رعتك فخزها هابوك لا أوركس جند أمرو هابو ربجو من جندس حين قزارتك هبدو تصبو سيدلا فقلتو أفا تعرفوني يا عمر تودا جد هل رشت ل عمر فقال عمر صلى الله عليه وسلم ابن السنه تساولو انا زيد بن السنه تا جيوك للسنه تلبس فقال الحبر علمت ايش الجهود ازو فقلت نعم. فقال فماذا دعاك الى ان تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل شيد لدت صه او راكسي هذا دت حبر حبر سنت سلم قلت اويت تقول ما قلت دت ابراج ابيج ايش يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم جند الأواركسو حقه تسئ خرمه حتى جيند كناب دقي علامة الحموطان الأواركسو إلا سنتين كيقوجوخ لم أجدهما في هباتهم إلجيند الأواركسوطا أولا هما هسلت سياد الله أواركسو العلايز Halim ce ki harem ce gitse kulla sidat rasa soheb e abile o su ki ani ce cimak hananani ki nelet kutsimak qunar ce hew inki hekiya goje khirsize reshular konu qale al-umarju heb jaqreski shun heb habuni linca heb ginde avara gasutaba tanila fa ushidu Wa bil-Islamiyyi dinan, har islamiyyin din dindirdin huquqinal giha wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya Muhammad awrak awrak huquqinal gi wa anna shatran mali sadaqatan ala ummati Muhammad sallallahu alayhi wa salam jindir bu getsin la bozu baschat edila Muhammadul ummati sadaq Abu Bilal wa ala فانك لا تسعهم جميعا باشتا عدم ازنه تو اد افريد لي حقوقها ايدلا شيغون سونديلا محمد الامهه تبد على على بعضهم اني جئت انلا محمد الامهه تو حقوقا جيم ثم راجع عمر بن خطاب وزيد بن سنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي حالي اوراقه سرقت انلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ارجعكما ارجعا ولو شايدا ونش ذكر فقال زيد زيد تامل ثنقي لا بدرجات جونا الله لا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انك عبده ورسوله جونا قسن لنعلي ابي زيد ودت سي مثل ثلحي حيز كل جو وقتي ابي زيد و هدينا القرئه حبيجه محمد الله رسول الله ديوگين الله رسول شرفا ديوگين ابون وانك صفته انبياءه مون هو الله رسول اورغ زابازو شون اسوي شروگين وختم رسله يو اورغ زاو زوبي اخريو اورغوگين ابون لو هت ازو علین شی اورگاسو قوله هونچو نو ارا نین ثورات کی تعالارو یو هل خادو یانی گیت سول اورگ گه هوون هب اورگاسو صفتو گیتان اورگس حدود حق حقن خابیسه و و بتمه تنجه و